غلال ابر چن لا بل لو دئی ودم چوئی نئی کلو میو بدلو لدي وَمَا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 من خوشی اوں آئیں جب کول بن منی ذَلِكَ ہلاک من خلو رہی ہا وین مزید محلکنا پب رہ نی دل لَهُ لو کل ملک شہید وَلاقَِ قَلَقُنَ السماواتِ وَلَبَّ وَما بَنَهُ مَا فيِي ستَّتِ أيامُ وَما مَسَّلَِ اللغوب فَصِْ العالمامَا يَقولُون وَتَبِّح مِ حَمد رَبِّكَ قبِن طُنُور الشَّمْمس وَقَض الغُود وَمِ الليْل فَتَِّحنُ وَإِذِ ب رَ والالستمع يَوْمَ يُناادِ المناذ مِ مكَ قرب يَوم يثعونَ الصحَةَ بِالحصِ ذِك يوم الق إ نَحنُ نحم وَ ميت إلين المصيد يَومَ تَشققُ لَض عنهُ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِير نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي لغض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون چلی مل میڈو فراغ إلى أهله فجاء بعجل سبيل فقربه إليهم قال ألا تاكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز العقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم